أ م ا بعد ف إ ن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي ه ل محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثاتها ب د ع ة وكل بدعه ضلاله ا ضلالة في النار من مضلة فتن وقفنا م ص ا وبلاية فبما كسبت أيدينا ا ئ ب كسبت ل ا الثانية ا ع د ة ل تجنب ت ل ل ل م ض ة ا ا ق عند د ة الثالثة التوسط في الأمر بالمعروف ا ل و في ه ي عن ع المنكر ووقفنا ن هذه ا ل ق ا ع د ة ق ا ع د ة التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد مر معنا ج م ل ة مباحثي هذه القاعدة و ب ق ي م ع ن ا شيء قليل ر ج ه ذ ه ا ل ق الى ع د ة ا القليل شيء نرجع الحصه التي تاتي اذا احيانا الله جل وعلا مده ف العمر بعد ا ل ق ا ع د ة الثالثه ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا ب ع ة القائدة ا ا ل ر بعد ة ب ع ق ا ئ د ة التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر الحذر ق ا الرابعة ا د ة ل من الغلو في ذكر أ ح ا د ي ث الفتن في زمن ا ل ه ز ي م ة وتنزيلها على الوقائع هذه عليها كذلك من القواعد التي أهل السنة والجماعة والسنة من صار والحديث صاروا كذلك على هذه ا ل ق ا ع د ة عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة وعند حلول الشبهات ف إ ن ه م حذروا من الغلو في ذكر أ ح ا د ي ث الفتن التي أ خ ب ر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث كذا وكذا في آ خ ر الزمان أ و تنزيل ذلك عن, عن بعض الوقائع التي تحصل في الناس فهذا الغلو و ا ل إ ك ث ا ر من ذلك ذ م ه أ ه ل العلم وحذر منه أ ه ل العلم رحمهم الله تعالى ل أ ن هذا ا ل أ م ر لا يصلح في زمن ا ل ه ز ي م ة وخرج العلماء ذلك من نهي النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من بيع السلاح في زمن الفتن في ز م نهى الفتن المضلة ن النبي عليه الصلاه والسلام خ ا ص ة إ ذ ا كانت ا ل ف ت ن ة تخص الدماء فنجد أهل العلم أو نجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى عن بيع السلاح ل أ ن بيع السلاح في مثل هذه ا ل أ و ق ا ت وفي مثل هذه الأحوال معروف ث ل الأحوال هذه م في الغالب ماذا يصنع المرء بالسلاح ف إ ن ه يؤدي ذ ل ك إ ل ى سفك و م ر ا ع ا ة عدم سفك الدماء هذا مقصد شرعي من مقاصد الدين مقصد شرعي من مقاصد الدين شرعي ف أ ه ل العلم خرجوا من هذا النهي من نهي ن ا ل بيع ل ي ه السلاح في زمن ا ل ت خرجوا منه هذه القائمه ن في زمن وفي زمن الضعف ضعف الهديمة المسلمين وفي زمن زمن زمن الزلة والعوان وفي لا يصلح ان ن ك س ر من ذكر المسائل التي أ خ ب ر بها النبي عن ان سيقع كذا او إ ن ز ا ل ما أ خ ب ر به النبي وسيقع عن بعض الوقاح مثلا النبي فلان يقولون الذي النبي فلان فلان الذي النفس هذا ابن هذا كذا الذي يخبر وسيحدثه فيأتي أخبر بعض أمر عن نصف عنه وقوع عنه هو أو وقع أو أخبر هو هذا يؤدي إلى المسلم ذبح كما ورد, أن كما ورد في نهي النبي ع ش ن عن بيع السلاح في زمن الفيزن المضله خاطنه اذا كان الامر متعلق بالدماء إ ل ى ازدياد هذه الضعف ولذلك نجد أ ه ل العلم ر ح من ه الله م م وتعالى القواعد وهي القاعده التي ت أ ت ي بعدها القاعده الخامسه عليها عليها نكثر أما أن ف إ ن هذا كما قلنا يذبح ه ل ا ء ل ا س ل ا م يزيدهم ذلك ضعفا مع ضعفهم ويزيدهم ه ز ي م ة مع هزيمتهم وذلا مع, مع د ل ه م هذا هو وجه هذا, هو هذا الكلام الذي بدأنا به هو وجه تقرير اهل العلم رحمه الله تعالى وتقرير ب ه هذه للسنة القاعدة و اهل و ي ا وصير ع ي ه ا عند ح ل و ل ف ت ن مذلة وعند حلول ا ل ش ه و ة إذن ينبغي أ ن نحذر من هذا الامر هذا سلكه كثير, اسلكه كثير من الوعاظ اسلكه أ ويذكرون ما يعني حدث و أ خ ب ر به النبي ع ل ى ا ل إ س ل ا م من الفتن、وليه. ويا يذكرون وما ليتهم يعني يذكرون ذلك بعض الشيء يكسر يتكلم يتكلم فلا الإنسان ما إلا هذا الغمر ذلك بذلك لكن أن كل خطبة له بعض عن أن بأس خطبة ف هذا مخالف لمنهج أهل السنة اهل ل س ن ة في السنه هذا عندما ا في كلام هذا ل العلم أهل, وفي كلام إهل السنة كي يعرف منهجهم ي ص ر و الامر صاروا ع ي ه ف ذ ا ل أ كما تتحذر منه أهل العلم وبعضهم تتحذر رأى يعني أهل يعني جوانزل ا س ت ن ا ز ل الى ح د ي ث ه د ي ف ة ف س ن ح ط ي ورغبه حديد ه د ي ف ة وكيف ه ر ج ا لما ع ل ء ر ح م ه م ا ل ل ه ت ع ا ل ى ح د ي ث ي ف ة إ ذ ن ا ل ق ا ا د ل ر ا ب ع ة ا ل ت ي ي ن ب غ ي ا س ت ح ض ا ر ه ا ع ن د ح ق و ل الفتن ا ل م ض ل ل ه و ع ن د ح ق و ل الشبهات ا ل ح ذ ر من الغلو في م ذ ك ر أ ح ا د ي ث ا ه ستن في زمن ا ل هزيم ة أ و ت ن ز ي ل ها على ا ل ل و ق ا ل من القواعد التي صار عليها اهل ا ل س ن ة والحديث عند حلول الفتن ا ل م ض ل ة والشبهات أ ن ه م لا ي ك س ر و ن من ذكر أ ح ا د ي ث الفتن ا ل م ض ل ة أ و إ ن ز ا ل ه ا على الوقائع التي يعيشونها ف إ ن ه ي ح ل ل ا ل ن ا س عند ظهور الفتن مراجعة أحاديث النبي الصلاة عليه و الفتن ويبثرون من ذلك ويقع منهم الغلو ب في ذلك وفي مجالسهم خاصه يذكرون قال النبي ل كذا وكذا هذا وقتها فياتون في بعض الاحاديث التي اخبر فيها النبي عما سيقع فيذكرون في او يقولون هذا الذي اخبر به النبي عنه هو وقته ايش ادراك ان هذا وقته لكن أ ن نجزم بذلك ونكثر من ذلك هنا يكمن المحظور والمحظور أ و هذه هي الفتنه التي أ خ ب ر بها النبي أ و نحو ذلك والسلف الصالح رضوان الله يعلمون أ ن أ ح ا د ي ث الفتن لا تنزل على وقائع ح ا ض ر ة و إ ن م ا يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أ خ ب ر به من حدوث الفتن بعد حدوثها إذا ما تحدث وتظهر جليا واضحة فنقول صدق, وإنما يظهر صدق النبي عليه ل ا صلى ا والصادق المسجد صدق وإنما النبي يظهر الله عليه وسلم بما أ خ ب ر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها مع الحذر من الفتن جميعا فمثلا بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ف ت ن ة في آ خ ر الزمان تكون من تحت رجل من أهل بيته ذ اهل حديث ب ع و ه فلان فلان إيش ما هذا يقوله أدرك أنت إ خ ب ا الأمر لا ر تجد أن ي ظ ه ر جليا ثم ت ج مجلس د يدندن يحدث لدي المرء مكان زمان الفتنة الناس بذلك بذلك يخبر في أي مجلس وفي في أي وفي أي وفي أي وقت وفي أي زمان يخبر ويزيد في هزيمتهم ويزيد في ضعفهم كذلك أو قول و النبي عليه الصلاة ل ل ا ا س مما حتى يصطلح الناس على رجل كورك على、ظلع. يقول الناس رجل ظلع لك هو فلان بن فلان كذلك هذا بن كورك كذلك هو م اخبر أ به وصار ي ي ع ن عليه بعضهم ا الخضبات قلت بعض, بعض إلى آخر الحديث وما يحصل بعد ذلك أنه في هذا في التطبيق و ق يقبل الذي النبي بن أخبر به فلان فلان ل أنه أو هذا هذا هو وقته هذا ا عثم ت لاحاديث الفتن على الواقع وبت ذلك في المسلمين ليس من منهج أ ه ل ا ل س ن ة والحديث و إ ن م ا أ ه ل ا ل س ن ة يذكرون الفتن واحاديث الفتن محذرين منها على سبيل الجمال أنه منهجهم يحذرون منه الفتن. مباعدين ن الفتن م المسلمين من عن غشيانها أ و عن القرب منها هذا هو المقصود يحذرون اهل الاسلام من ان يقربوا من الفتن ا ل م ض ل ة أ و ي ج غ ل و ا فيها أ و يقربوا منها ل أ ج ل الا يحصل بالمسلمين فتنه و ل أ ج ل أ ن يعتقدوا ص ح ة ما أ خ ب ر ب ه النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا. منهج هذا من من اهل السنه الى الواجب إذا ا ل منهج السنة أهل فيما يتعلق ب ح د ي ث الفتن يخبرون بذلك أ و يخبرون بما أ خ ب ر به النبي من ظهور الفتن عموما لكن على سبيل التفصيل ف إ ن ه م لا يدندنون بذلك أ و يكسرون من ذلك ما قلنا ل أ ن هذا يؤدي إ ل ى ماذا إ ل ى ازدياد ا ل ه ز ي م ة والضعف والذل والعقل وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الفتن جزء من كمال هذه ا ل ش ر ي ع ة فلم يمت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ا وقد حذر أ م ت ه من كل شر وبلاء يصيبها والفتن من ج م ل ة تلك الشرور فعن حزيفه ة بن اليمان رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ما ترك فيها شيئا إ ل ى قيام الساعه إ ل ا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله إ ن كنت لاارى الشيء قد نسيته ف أ ع ر ف ما يعرف الرجل إ ذ ا غاب عنه فراه فعرفه الحديث البخاري في ومن ك ذ ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم من اهتم بهذا ا ل أ م ر وهو ح ذ ي ف رضي الله عنه يهتم بقضيه ما يحصل من الزنا وما يحصل من الشرور وكان رضي الله عنه يقول عن نفسه ان أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ي س أ ل و ن عن الخير انتبه لدقه كلامه رضي الله عنه هل قال بعض ا ل ص ح ا ب ة ي س أ ل و ن النبي عن الخير أ و قال أ ط ل ق بمعنى جمهور ا ل ص ح ا ب ة على ماذا هل على الاهتمام ب أ م ر في تاني وما يحصل من الشروط أ و بخلاف ذلك يعني يشتغلون بغير ذلك إذن انهم ل ه م ر ض و ا ا ل ل ع ل ي ه أنهم كانوا يشتغلون بغير ذلك مما دل على أ ن ه إ ذ ا اشتغل البعض ب... مع الضابط الذي ذكرناه اليه يشتغل لكن بلا غ ر و دائما الضابط يبقى اخر بلا غ ر و وبلا إ ك ث ر اشتغال البعض اما ان يشتغل الكل و د و حال أ ك ث ر الناس في هذا الوقت هذا هو الذي ننبه عليه في... في هذه القاعده إن النبي كانوا يسألون عن أصحاب صلى الله الخير عليه وسلم وكنت َُُ أ َ س ْ أ َ ل ُ عن َِ الشر َِّّ م َ خ َ ا ف ََ أ َ ن ْ أ ُ د ْ ر ِ ك َ ه وكنت ف ي رواية و َُُ أ َ س ْ أ َ ل ُ عن َِ الشر َِّّ كيما ََْ أ َ ع ْ ر ِ ف ُ ه ُ ف َ أ َ ت ق ِ ي ه وعلمت ََُِْ أ َ ن َّ الخير ََْْ لا َ يفوتني َ لمساله اخرى بمعنى لم يشتغل فقط باحد بالفتن بل كذلك كان يشتغل بمعنى بالخير قال وعلمت ان الخير لا يفوتني شعر ف ي احاديث ا ل ف ت ن و ما يحصل من ا ل ش ر و ن في آ خ ر الزمان وبثها في الناس بل كان يشتغل بذلك ولم يشتغل بذلك أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة بل اشتغل بذلك مع قيدش عدم بدليل أ ن ه لم يكن ي ب د هذا البث الذي صار عليه كثير من الناس في في عرف غير رضي هذا الله عنه في ذلك ولذلك بماذا الوقت أو عنه حذيفه رضي ا ل ل عنه سر الأصول ص ب حاصله ب مما يدل علىنا لكن ا ي ب ت لابد ك ن ي ت ان لابد نفهمه وان نضعه في موضعه إ ذ ا قال وعلمت أ ن الخير لا يفوت ولكن ش أ ن ح ذ ي ف ة بن يان م رضي الله عنه في اهتمامه ب ح د ي ث الفتن يجب الا يتخذ ع ل ة ل ل إ غ ر ا ق في دراستها هذا ه واغفال ل م ح و ر إ أ ب و ا ب العلم ا ل أ خ ر ى ل أ م و ر أ ه م ه ا ا ل آ ن سنذكر ج م ل ة ما ذكر ه العلماء في تخريج وفهم حديث ح ذ ي ف ة ل أ ن الاصل هو ا ل ت ر ي ة و ت ر بعد ي الناس ب التصفيه نربي بعدما ن ص في أ ب و ا ب ا ل ع ق ي د ة نصفي أ ب والعبادات ب ا نصفي في أبواب نصفي في, أبواب نصفي في مالة أ ب وسائر ا ا ب ل و و ل والزهد ت ر ب ي وهكذا ا س ا ل م ج ا ل ا نربي الناس على ذلك ف ت و التربيه ف تصفيه أ م ا ذكرنا لما يقع أ ح ي ا ن ا لا دون غلو ويشتغل بذلك البعض هذا لا باس أ م ا أ ن يكون ديدننا واشتغالنا فحسب ه ذ ه ا ل أ م و ر ونترك ت ر ب ي ة الناس هذا مخالف لمنهج ا ا ل س ل ا وكل حدث يعطى مقداره من العنايه ذ ا كان له ت ع ل ق ب ا ل ع ق ي د ة يعطى المقدار في الكلام و ب ا ل ق و ة ك لكي شيء الشر يُعطى القاعدة من المقصود إذن قداره واضح سورة ف يعني خرج من ذكر من أ ه لا ل الله تعالى في خصوص في خصوص يعني حديث لكي ح ي في حديث م رحمه لا خصوص نستدل بحديث ح د ي ف ه على ما يفعله الكثير يكون تكون م و ا ع د ن ا و ر و س ن ا وخطبنا يحصل ويحصل ي ح ص ل ليس بمنهج ايدينا ل أ ن الذي يرفع ا د ل ة ولهوان عن اهل ا ل س ن ة أ و عن المسلمين هو أ ن ي ر ج ع إ ل ى دينهم ولا يتحقق ذلك إ ل الا بماذا إ بتربيتهم على هذا الدين بل تجد بعض الخطبه يشغلون الناس ب أ م و ر ل ث ل هموم اصلا ولا يحسنون ذلك, ولا يحسنون ذلك. اذن أ و ل ا قال للعلم أ ن عم ا ل ح ز ي ف بن اليمان رضي الله عنه لا يعطي قاعده ة ما ع ن لا يعطي ق ا ع د ة بمعنى الحديث ولا استثناه لا اقل و ا استثناه لا ض ع ه في موضعه ا ل ق ا ع د ة ايش هي ا ل ق ا ع د ة هي التي قال فيها النبي عليه السلام حتى ترجعوا الى دينكم اذا تبايعتم به بالعينه إ ل ى اخي الحديث قال في, في دينه ص لا ل ل عليكم ذل لي ه ارفع و ا عنكم حتى ترجعوا لدينكم هذا ن ص في الباب و ل ا ي ج نجدعد و ز أن ه ذ ا ا مع ل ن ص ح ت ترجعوا ى ي ح م حتى تراجعوا دينكم إ ذ ا ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص ل ي ة في رجوع ا ل ع ز ة للمسلمين هو الرجوع إ ل ى الدين ذ ل ك قائل ي ن د م ا نقول الدين هل الدين ببدعه وخرافاته ومخالفاته التي يفعلها الناس أنه أنت نكفق بين الدين والتدين التدين قد يكون تدينك للدين لكن الدين لفهمك ذاته في في قد عوجاج الخاطئ أ ا يوجد فقط ما بين الدين و ا ل ت د ي د ونرجع إ ل ى الدين إ ل ى الحق ونرب الناس على ذلك و أ س م ه إيش إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما بات هذه ق ا ع د ة التغيير عند أ ه ل السنه والحديث أ و بمعنى آ خ ر هذه ق ا ع د ة ا ل إ ص ل ا ح عند أ ه ل ا ل س ن ة ولعل يعني باب الإصلاح وباب التغيير إ ص ل ل ا وباب ا ح يكون لنا معه سلسله ة وطلعه سيسلة كثيره ومسائل منهجيه كثيره ة لعل تحرم ل هذا من ذلك أني أفكر الأمر هذه الأيام قضية الإصلاح. منهج الإصلاح عند السنة ومن ومن عند السنة في قضية هي هي التغيير لكي في النصانية الأمور هذا هذه أهل أهل الإصلاح الإصلاح مجالات الإصلاح وما هي قاعدة التغيير عند أهل السنة. كي نضع الأمور في ولكن وسائل ت غ ي ي ر عندنا م ش ر و ع لكي يعني نجني ا ث م ر ة المرجوله ان عمل ح د ي ف بن يمان رضي الله عنه لا يعطي ق ا ع د ة ع ا م ة بل هو استثناء من ا ل أ ص ل ومن أ غ ر ق في د ر ا س ة أ ح ا د ي ث الفتن قد قلب ا ل أ م ر ا ل الاشتغال بحديث الفتن بحديث الفتن بحديث بحديث القصوص ك م ا قلنا ذكر الوقائع أ م ا التحذير من الفتن و ا ل إ خ ب ا ر ونذكر الناس ب أ ن ه قد أ خ ب ر به الفتن بشكل عام كما مر ة معنا فلا شيء فيه قصود الوقاح وسيحصل أ ن ه كذا, كذا ويكثر بإتمثال من هذا وكما قلنا يزيد الهزيمه ة يعني, يعني تكون أداد ل ي الهزيمة شيء شذيش يعمل م عمل عمل من عامة من ة بعد بعد والذول الهواء الله لا يعطي قائدة عام بل هو استثناء من الأصل أول إذن أن أن أنه رضي يعطي ومن أ غ ر ق في د ر ا س ة أ ح ا د ي ث الفتن قد قلب ا ل أ م ر وجعل عمل حذيفته و ا ل أ ص ل بعذر معرفه ة الشرق إيه هو عرف الشرع لكن كان ي ر خير معرفة الشرق يعرفه حديث الأمور بلا ضابط الذي صار ف مخافة فتجد حذف حذيفة حذيفة ه أنه يشدونهم بهذه عليه كذلكيش كان كان الذين المجال لا الناس يشتغلوا بلا الذي يضيبني يعني يبتل ما ضابط ما أن أول هذا ا ل ب د ل الذي يفعله هؤلاء ثم بضابط عدم الغلو بدليل انه اشتغل بغيره إش هو دليل عدم ا ل غ اشتغل ي ن نحن من؟, من ذلك أين نحن من ذلك ثانيا أ ن ه لا مانع من قيام بعض العلماء و ط ل ب ة العلم بهذا ا ل أ م ر ا ت د ا ء ب ح ذ ي ف ه بن يمان رضي الله عنه لكن مع م ر ا ع ا ة ن س ب ة ك ذ ي ف ة رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا ي س أ ل و ن عن الخير فجمهور الصحابه كلهم كان يتعلم الخير ر ي ح س و علي ه ق ا ل ه ك ذ ي ف ة رضي الله ع ن ه إ ن أ ص ح ا ب النبي كانوا ي س أ ل و ن عن الخير وكنت اسال عن الشر ي مخافه بضابطه و بضابط ولا ي منهم ذ ا ا ل ش ت غ ل لا الخير يعني في الخير لا يعرف ش ايش ان حجم أ ح ا د ي ث الفتن و أ خ ب ا ر آ خ ر الزمان ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ى قليله ة و ايش ل ل أ أ ك ث ر ما ا ح د ث التي ا ا ل تربي ن والاكثر لا شك ا ل أ ح ا الأمور النغرة لا ح د ي ث ا ل ذ ي تصحح للناس العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق و ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ خ ل ا ق و ا ل أ ق و ا ل فلا بد من م ر ا ع ا ة هذه ا ل أ ك ث ر ي ة ل أ ن ه لا يمكن أ ن يكون الاصل هو بث هذه ا ل أ خ ل ا ق والإكثر من ذلك مع ن ذلك م أ ن ا ل أ ح ا د و ا ر د فيها قليله ة هذا ما ممكن؟ يمكن فأن... ل أ ن من ا ل أ م و ر ا ل م ع ر و ف ة بعد التتبع والاستقرار للشرع والاحاديث النبي عليه الصلاه و ا ل ع ل م ا ء أ ن ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة التي تهم الناس في ا ل أ ص ل قد تكون استثناءات بقراءه تخرج لكن ا ل أ ص ل ع ا م هو هذا تجد أ ن النبي عليه الصلاه والسلام يكثر فيها الكلام, وتجد القرآن يكتر فيها إيش الكلام مثلا لما كان امر الاتباع للنبي على الاسلام قصه عظيم كثار فيه في القران كثير الاحاديث كثير الاثار كثير لما كان امر العقيده كذلك تجد الكلام عن العقيده في القران كثير الكلام عن العقيده في السنه كثير وتجد ا ل أ خ ل ا ق س ن ة ك ث ي ر لو ر ج ع ن ا م لصحيح الجامع لما يعني بسط الشيخ ر ح م ة الله عليه الشيخ ا ب ا ن رحمه الله تعالى ا ل أ ح ا د ي ث التي صحت عن النبي عن سوء الاخلاق شيء ج ل ا لما د ي ث الذي تتكلم عنه ما يحصل في آخر اخر ل قليلة بالنسبة لغيرها الفتن ز م حجم ن إذن أن هي أحاديث أ و ب ا آخر الزمان ن ب ل س ب ة إلى الأحاديث الأخرى قليلا فيجب أن تكون د ر س ة المتعلقة الأحاديث ا ل ل ع ب ومن الشرعية موازية لحجمها دراسة ا وكذلك ل أحد ف ت موازية لحجمها ي ع ن ي شيء ي كل ع ط ض ا ل ح أحاديث ج م ا ل ف ت ن م ا يحصل في آخر الزمن قليلة الزمن آخر ومن ا ح ج يتكلم بمقضاء م و بعض الفتن ن ا س أحديث ان ل التي تتعلق بتسجيل العقائد والعمال والإبادات والأخلاق كثيرة هذا الحجم أ خ ر كثيرة ى هذا ي فتعطى بضوابطها ب و كذلك و و ب ش ر ط ه العمل ا م ر و ف ة عند أهل ه ل ا المبني أن ا ع ل العمل على أ ح ا د ي ث الفتن أ ق ل بكثير من العمل المبني على ما سواها من ا ل أ ح ا د ي ث بمعنى عندما تذكر هذه الاحاديث التي أ خ ب ر فيها النبي بحصول كذا وكذا إ ي ش هو ا ل أ م ر العملي لذلك أ م ا ق ض ي ة التصديق فهو عام تصدق بكل ما أ خ ب ر به النبي عليه ويكفي سبيل ذلك أن تذكر على أن ا ل إ ج م ا ل و ا قلنا لا بأث ي ه و أمر مدود م ك ا مرى معنا عندما نذكر أن ا ل بحدود ا ل ف ك م ا م ر معنا هذا فالشيء ل ل على ي قضية د ك أو تحقق به ت التصديق بالتصصيل ص د ي النبي يحكي ق سيقع ما لا كذا وكذا وكذا ذلك أخبر به وأنه ذكر إ ف ي ي د ن ا ش العملي ش ء ا ل ع ماذا ل بمعنى م يبنى على ذلك من ع ق ي د ة وعمل وسلوك إيش إذا يبنى يدخل على ذلك الفهادة عندما بينا أ ن ه لا يبنى عليه شيء على ا ل ا ج م ا ل ولعامه الناس إذا ب يدخل ن ذلك في ع م و ن قول النبي يعرف من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما ل ه ي هنا كلام عظيم ل ل إ م ا م القرافي رحمه الله تعالى ذكر فيه رحمة الله عليه انه إ ذ ا جاع ا ل ع ا م ة عند العلماء ف ب د أ و ا ي س أ ل و ن عن مثل هذه ا ل أ م و ر وما شابهها فذكر ا ل إ م ا م الخرافي رحمه الله ت على ا على أ ن هذا العالم ه لابد العلماء لا أ ن ي ر ش د ا ل ن ا س إ ل ى ما ينفعهم ا تشغله ب أ م ر لا ي ن ف ع ه ولا يبلع ن ريش و أ د خ ل كثير من أ ه ل العلم ذلك أولا في عموم قوله عليه م هذا ا ا ذكر أبو ل ق الصلاه كان ح عن ا والسلام ع ي ه وما د ة ص ا ر على ل ذ ك أهل نهدي العلم النبي عليه كما و ر د ه في الحديث و ك ماله وقف ل نهيه عن ا ل أ غ ن و ط ا ت هذا ا لكن ح يصحي د ي ث لا ل هذا ا ل أ م ر صحيح المعنى صحيح ا ل أ غ ن و ط ا ت فسرها العلماء ب أ م و ر ك ث ي ر ة منها غريب الكلام وغريب الحديث ومن ذلك هذا من ذلك ذ ه الغرف ن ي ا ل ا ح د ي ث والفتن والوقائع ولا يدخل في آ خ ر الزمان يعني ادخلوه في في عموم هذه, هذه القريه اذن رابعا أ ن العمل المبني على أ ح د ث أ ق ل بكثير من العمل المبني على ما س و ا ه من الاحاديث إ ذ هو من باب ا ل ش م ا ي ه من الشر في حين أ ن العمل المبني على ب ق ي ة الاهل كبير جدا مثل قيام المعتقد السليم والعمل الصائب والالتزام بما تنبني النجاه في الاولى والاخر الذي ينبغي ي رضي الله لكن هل مقصدهم انما اشتغل و ا بما اشتغل و ا به هو مقصد حذيفه فاهتمام المعاصرين المغرقين في د ر ا س ة أ ح ا د ي ث الفتن إما, اما لمجرد العلم احيانا بعضهم يشتغل لمجرد ا ل م ع ر ف ة وليس كل م ع ر ف ة م ح م و د ة كما يقول العلماء فهناك من العلم ما, ليش ما لا ينفع و لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم الله يسوع و ل ن يقول ف أ ع و ذ بك من ع ي م ي لا ينفع اما لمجرد العلم, إما لمجرد العلم واما ل لتاويلها على الوقائع يقول لك هذا الحديث ننزله على العراق حديث ننزله على فلسطين اسم ذ ا الحديث خدوك في العموم على حافظ لكن تنزل مسائل ذكرت بالتفصيل في حديثنا تسلم و م ا ع ن د ك يقين في المساله و إ ن ذ ا ل ه ا على واقع معين و إ ش غ ا ل الناس بها تزيد الطين بلنا لان الغالب غالب هذه الاحاديث و ا ل أ خ ب ا ر تكون في حيز الهزائم ا ل ز ل والهوان و ا ل ض ع إ ذ اما قلنا الطين بالنسبة هذه إذن زيد إ لمجرد العلم و إ م ا لتحويلها على الوقائع و إ م ا لالتماس العذر في القعود عن العلم والعمل ط ا م ومصير ل وقد سيحدث إيش ي ح م ا ن ا سكت نعلم لأن نعلم الناس ولا نربي الناس لذلك يعني لي مقال في ج ر ي د ة السبيل سميته حاجه الامه الى العالم الرباني بغل يقول يخرج لتعليم الناس وتبصيرهم بامر ي في أن ل ل ع ا ا ل ا ذكرنا هذا التبصير ن حلقتين يعني من أما نقول ي وفي بشيء ق أما دينه أخبر ب ا ل ن عزبي ش ت ر ك فيكون إذا ذ يأخذون ذلك ا كعبر يلتمسون من ذلك إيش العذر ينتمسون إيش من ذلك اذن ل ع ر إ ذ قلنا إ م ا لمجرد العلم أ و ل ت أ و ي ل ه ا او زالها على الوقائع واما ل للتسليه بانتظار الخوارق و ا ل أ ح د ا ث الجسام ا ل ذ ي يحصل بها صلاح ا ل أ م ة كظهور ا ل م ه د فقط للتسليه و ل ل أ س ف حتى أن ا ل جمهور الناس يعجبهم ذلك ل أ ن الخطاب الذي خ ط ا ا ب ل يخرج من العالم و ن و نزه أ ن يكون عالما لكن بين قوسين ل أ ن قد يكون ش خ ص ليس بعالم بل قد يكون منه بالبدعه ويطلق عليه العالم على ج ه ة ا ل أ م ر الصوري ليس الحقيقي كما قال الحافظ في ف ت ح ح رحمه الله ذكر الحافظ ذ ا ل غ ر ي م ة المقصود المتكلم الخطيب الواعي الذي يعلم خطابه على نوعي ه خطاب خطاب الخطاب خطاب ا البرهاني وهناك الخطاب الحماسي عندما نقول البرهاني لا نعني محض العقل كما يحلو لبعضهم أ ن يفهم هذا الكلام و إ ن م ا نقصد بالبرهاني التقصير والتقعيد المبني على كتاب الله وعلى س ن ة النبي عليه السلام وعلى ما كان عليه ا ل ص ح ا ب ة ف ا م ن يكون خ ط ا ب برهاني كما بينا او ا يكون الخطاب ح م ا س ي عاطفي <تصفيق> لا بد من ا ل ع ا ط ف ة ولا بد من الحماس ولا بد من الغير لكن تضبط بميزان الشرع تضبط بالكتاب و ا ل س ن ة ت ض بالقواعد ط ب و ا ل أ ص و ل فتكون الحماس والعاطفه تبع للعلم أ م ا أ ن يكون الأصل هو العواطف أ ص ل ل هو ا فالعواطف عواطف كما يقول العلماء إذن اما ل خ ط ب إ يكون خطاب برهاني و إ م ا يكون خطاب خطب حماسي محط نعم لا بد من الحماس ولا بد من الغير لكن كما قلت تضبط العلم و ا ل ت أ ص ي ل كتاب الله جل وعلا سنه النبي هو الأصل عليه الصلاة هو الاصل ونمزج ب ا ل ع ا ط ف ة والحماس ا ل م ن ض ب ط ة بالشرع ي ح د و د ه ا وبضوابطها لكن عندنا الاصل هو الخطابيش الحماسي و ل ل أ س ف الجمهور ن ا س ي ع ب ه الناس, يعجبه الناس م يعجبهم الخطاب ل ل ا الحماسي والخطاب العاطفي هذا منهج ايضا من حتى نفس الشخص الذي الخطاب هو خطاب برهاني كل من يصبر على خطابه ل أ ن فعلا العلم ا ل ت ق ع ي د تحتاج الى صدق مع أ ن ذلك الخطاب هو الذي يبني, هو الذي يبني الخطاب البرهاني هو, هو الذي يبني اما الخطاب الحماسي العاطفي ل ل أ س ف إ ن ه يهدم أ ك ث ر إ ن قلنا انه يبني أ ك ث ر مما يبنيه إن قلنا ن يبني فيبقى نفرق فبما أ ن الناس جمهورون يعجبهم الخطاب الحماسي تعجبه يعجبهم من الخطيب أ ن يزبد فوق منبره ا ويصرخ ويذكر ما يحصل و ذ ا ي ش ي فيه اعلم أ ي ه ا الخطيب أ ن ه م سيخرجون من من المسجد ويرجعون كمكان ا و هذا هو الواقع و لذلك لما يحصل لهم ا يحصل لا يعرفه احد ه ا هو ا ل و ق ع وللادب يعجبه حاله لمدح الناس له وكما قال السلف رضوان الله ع ل ي م المدح الذبح واحذر من مدح العوام ف إ ن ه ط ا م ة و م ص ي ب ة عظمى كما قال ابن ج و ز ي رحمه الله في صيد خ ا ط ئ دائما الداعيه ما ي غ م ه أ م ر الناس إ ي ش يريد الناس لكن لابد أ ن تبت فيهم ما يريد الله تبد و اصبر قد لا يعجبهم ا ل أ م ر في بادئ ا ل أ م ر لكن اصبر عليهم عليه سيكون الخير ماذا يفعلون ش ي بعض الدعاه وبعض ا ل خ ط ب ة يسير على هوى الناس اش يعجب الناس الضحك نضحك اش يعجب الناس هذه الأخبار الوقائع وال... ح ص ل كذا أ و شيء ليس هذا منهج السلف وليس هذا بمنهج لهذه ا ل س ن ة لكن تبت في الناس ما أ ر ا د ه الله أ ش ب غ ا ن ن ا م ن ا ننبتوه في الناس والذي يجب أ ن نبت ل أ ن هناك كما ي ق و ل ه ن العلم يجب أ ن نفرق بين امرين هذه ا ل د ق ة التي ا ل نتكلم ت بها ربما هذه الخطاب م خ ر و ا ه سمعت براغي ل م ا تقول المنهج منهج السلف منهج ا ل س ن ة ن ع ل م م ن ه ج ا ع ل ة منهج ينبغي أ ن نفرق مريضة. بين الامر ي بين الطبعي ي و ا ل أ م ر الاختياري الناس قد يعجبهم أ م ر معين من الكلام كلام معين يعجبهم ان تمده فيه لكن ما الواجب على الله ما و هل نسير مع طبيعينا م او نريد؟ أ نختار ما اراده الله ا ذ ن واضح ان نفرق بين الخطاب البرهاني و الخطابيش و كما قلت البرهاني ليس هو ا ل أ خ ذ و من وحد العقل لكن المقصود به تقصير ق ولكن ا ا ع د م يجب ان ل يكون ع ل وعلى ا س ا هناك إ امر اخر يمكن ان يكون ا ه ن ا إ م امر اخر م يمكن ان يكون هناك امر ل ا ل خ ل ي م ا ن ت ان يكون هناك ل ل امر ا اخر هل هذه الامور هي منهج حذيفه ة رضي ا ل ل على هذا الذي صار عليه من ع ص ر ه ابدا اذن أ ق و ل و أ م ا منهج ح ذ ي ف ة رضي الله عنه في اهتمامه ب أ ح ا د ي ث الفتن فهو قائم على مقصد الشرعي هو تحقيق ا ل ح م ا ي ة لنفسه وللمسلمين من الشرور والفتن ليظهر لي الناس وليظهر هو, هو على أ م ر لم يكن معروفا فهذا مسوغ واضح الاهتمامي اما بعد ذلك فقد دونت ا ل أ ح ا د ي ث وعرفت و ل ا مجال الاستزاده فامتوا ذ هذه ه بها عرفوها وابدتوها تعرفها النقطة الأحاديث التي لابدت تعرفوا لابدت يعني ببين فإنما خستة ففي تعرفها أكبر كانت فرق إذا أهدهم عنهم جمعات رضي فتصداه هذا الصحيح معرفته. لذلك كان يكتبه و ي د ع رفا بسر رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه كان هو اصلا م ا ع ن د ت ه ل م ع ر ف ة ما أ خ ب ر به النبي عليه الصلاه والسلام اما قضيه البدء ه ذ ا أ م ر اخر بل نقول لو افترضنا أ ن هذه ا ل أ ح ا د ي ث تبدس افترضناها لا بد ان نراعي في ذلك المصالح هل ا ل م ص ل ح ة في البدء أ و ا ل م ص ل ح ة في ا ل ك ث م ا ن ولذلك كان ا ل إ م ا م احمد رحمه الله تعالى كان لا يحدث ب ا ل أ ح ا د ي ث التي ظاهرها الخروج على ا ل ص ل ا ة لما ذ ا ل أ ن الناس لا يفهمون ما المقصود قد يفهم هذا الظاهر ا ل م ت ب ا د ر ظ ن ه هو صافى فيسعى إ ل ى ما يسعى إ ل ي ه مع أ ن الظاهر المتبادل غير مرام فالظاهر على نوعين كما يقول العلماء ليس كل ظاهر مرام فكان لا يحدد للمصلح ل أ ن علم فهمهم يؤدي إ ل ى الفتن س أ م ع فهي تتمه ت ت م ا ل ق ا ع د ة ق ا ع د ة التوصل كلام ل ن ايمان بن القيم ة ح م وكلام شيخيه في ذ ا ا ل ب ا العلم هذا ب فأخذ من ق د ي ك ت م العلم مع أ ن هذه الأحدث والأحدث ي تذكر لا تدخل لا في هذا الباب مع للمصلحة عن ذلك ذلك الراجحة كان يسكت ا ل م ص ل ح ة ولقد ذ ل ك مرة م ع و ل أ ت ي ت ق ر ي ر ه ذ ه ا ل م س أ ل ة بشيء من ا ل ت ف ص ي ل ق ض ي ة السكوت ليس كل سكوت مذموم لا بد أ ن نتوسط كذلك في هذا ا ل ب ا لا يقع لنا الغلو في ذكر هذه ا ل أ خ ب ا ر وذكر هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي أ خ ب ر بها النبي يعني يكون ديداننا هو و ش غ ل ن الله ا ا ع ا ل خ ا م س إذا ا ل ق القاعدة ا واضحة القاعدة الرابعة ع د ة الحذر ل م ا ذ ا م ن ا ل غ ر الى ذكر ا ح د ي ث ا ل في المقاعد و ن ز ا ل ه ا على المقاعدين ا نفس ا ل نحذر م ن هذا أ م المسلمين ا س ت د ا ل في حديث كليفه ذ ا ه و يعني ش له مجاله وهذه القاعد ة قد صار عليها أ ه ل ا ل س ن ة وحده صار عليها ص ح ا ب ة ر ض ه الله تعالى القاعد ة الخامس من كما قلنا في زمن ا ل ه ز ي م ة في زمن ا ل ض ع ض إ ي ش هو الذي ينبغي ان نكثر منه البشائع التي تبشر الناس بالنصر والهزيمه بالنصر و ا ل ق و ة والتمكين ل أ ن ه ذ ي ايش ح ص ل إ ي يحدث يحدث ق و ة في القلوب أما أن تد ت خ د ر ه م بما بهذه ا ل أ ح ا د ي ث يضعفهم ويزيدهم ضعفا وهوانا و ه ز ي م في زمن الهزائم وطه لا بد أن نكتر من البشاء وبتذكيرهم بنصر الله جلاله ل ل إ ي م ا ن وبتمكينه سبحانه و تعالى لهم وهذا ل أ ن ه تحت كل فتنة مضلة ولذلك الكلمه ا ل م ش ه و ر ة عند ذي العلم يقولون تحت كل م ش ن ة منحه ة لما تكلمنا عن هذا الامر الشنيع العظيم الذي هو السماء إساء إلى النبي عليه الصلاة النبي عليه ومع ا ا ل ل س ختمنا بهذا الأمر مع أنه ه ذلك ا ا أ م العظيم مع ر الجلل ل ذ ف إ ن وراءه بشرى وجه و هذا ح د حدث في الدنمارك اسلم من جراء ما حد ث خمسين دنمارك لكن ي سبب ذ سب النبي عليه ب د الصلاه ن والسلام يكثر المذكر ن ا للشفاء ل خ ا ن عنوانها اليقين ي ع في زمن الفتن المضله و ا ل ش ه ا ت م ا ي ب غ ي ن ز ي د ا ل ن ا س ه ز ي م ة فلابد أ ن نذكرهم باليقين في الله و أ ن ه سينصر أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و أ ن النصر قادم هذه ق ا ع د ة صار عليها ثلاثه اضرب ا ل ق ا ع د ة الخامسه ة والثقة اليقين ا ل ل بنصر الله تظهر ب ا وتعاشر ر ك ت ح ق ي ق ة اليقين بالله في مراحل ا ل ض ع ن ي يبدو ويظهر ق ض ي ة اليقين قضية ا ل ي ي في ق ن ا ل ل ه جل وعلا تظهر ح ق ي ق ة اليقين بالله في مراحل الضعف اذ ليس صاحب اليقين من تنفرج أ س ا ر ي ر ه وينشرح صدره ويتهلل وجهه حين يرى ق و ة ا ل إ س ل ا م وعزه اهله وبشائر نصره و إ ن م ا يكون اليقين لصاحب ا ل ث ق ة بالله مهما حلك الظلام ليس, ليس اليقين يظهر والثقة و الله تبارك ت عندما ا ل ى ي ي ق في الله تبارك هذا الأمر يظهر ع ن يحصل ا ل ن ص بل يظهر يقينك أخي الكريم في الله وثقتك في الله عندما تظلم الاحوال ظلمه ذله هواء ه ز ي م ة مع ذلك تقول إيش سائل رسوله ق و ة يقين في الله جل وعلا ق و ة يقين في الله و ث ق ة في الله جل وعلا إ ذ ن و إ ن م ا يكون ي ق ي ن صاحب ا ل ث ق ة بالله مهما حلك الظلام و ش د الضيق واجتمعت ا ل ق ر و ب وتكالبت ا ل أ م م ل أ ن أ م ل ه بالله كبير ويقينه ب أ ن ا ل ع ا ق ب ة للمتقين و أ ن المستقبل لهذا الدين عنده يقين هذا أصل. لما كان الاصل ينبغي أ ن ندندن به في وقت الفتن ي المضله و ا ل ش ب ه ا ولا نقول هلك الناس فمن قال هلك الناس فهو أ ه ل ك ه م فهو اهلكهم فهو ه أ لكن ه ل ك قد نقول هلك الناس على جياثيش تحزن ه عنه ي المنيه ان نقول هلك الناس على ج ه ة الاستعلاء على ا ل ن ا س و ا ل ا س ت ط ا ل ة أ م ا أ ن تقول هلك الناس على ج ه ة التحزن تحزن لما يحصل هذا لا ب أ س فيه كما قال امامنا مالك رحمه الله ونقل عنه هذا أبو عنه سننه إذن ويقينه العاقبة للمتقين لما الشديد وتكالبت الأم لأن أمله هذا داود بالله كبير في ذكر و ل أ ن ا ل تمكين يحصل بماذا يحصل ب ا ل ي ق ي ن ويحصل بماذا ب ا ل ص ب ر لذلك قال ش ي خ ا ل إ س ل ا م ان ت ي م ي ة ر ح م ه ا ل ل ه ب ا ل ص ب ر و ا ل ي ق ي ن ب ا ل ص ب ر و ا ل ي ق ي ن ت ن ا ل ا ل إ م ا م ة في الدين ث م ت ل ا قول ه ت ع ا ل ى و ج ع ل ن منهم أ ئ م ة ن يدون ب أ م ر ن ا ل م ا ص ب ر وكانوا ا و ب آ ي ا ت ن ا ي ق و ن إ ذ ا ا ل ق ى ب ل ا ل ي ق ي ن و ا لاداء ث ق ة ل ل و ا ل ر يقيم وسلوا ما المرء الله اليقين والمعافاه ف إ ن ه لم يؤت أ ح د بعد اليقين خيرا من ا ل م ع ا ف ا والحديث جامع صحيح في قال النبي عليه السلام و س ل ا ل ل ه اليقين والمعافاه ف إ ن ه لم ي ؤ ت أ ح د بعد اليقين خيرا من ا ل م ع ا ف ا إ ذ ن دل قول الله جل وجعلنا منهم امه يهدون ب أ م ر لما صبر وكانوا ب آ ي ا ت ن ا ي ق ي ن دل على أ ن اليقين هو أ س س الظلمه ينبغي أ ن نتلبس ب أ م ر اليقين ثم دعاك إ ل ى أ م ر تحصله به أ ل ا هو الدعاء فقال س ل و وسلوا الله اليقين والمعافاه ف إ ن ه لم, لم يؤتى أ ح د بعد اليقين خيرا من المعافاه ولا تهلك هذه ا ل أ م ة إ ل ا حين يبخل أ ب ن ا ؤ ه ا بتقديم الجهود ا ل م ت ا ح ة لنصرتها ثم يتجرعون كؤوس الامل أ م ل ل ب ع لا بلا د ل ن عمل ما اليقين ما لا ما تجلس أن تبدل كل يعني يقين في ثقة أن مسعك بد لنصره هذه ا ب ا ل ط ر ق ا ل م ش ر و ع ة كما قلنا كم مره نحن لسنا, لسنا دعاه في عنف وتخريب وتفجير وهذه يعني معروفة من م ن ن ه ج ا بحمد ا ل ل ه ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ونقول ى ذلك ر معروفه من بعد. ونسأل الله تعالى نميتنا على منهجنا ا لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ن آخر اراد القاعدة إذا اجتمع ف تفرق تفرق الصلاه للام لماذا يحصل الصلاه ك م ا ق ل ن ا سلفا ب ا ل ر ج و ع عند الدين ت ص ف ي ة و ت ر ب ي ه لكن أ س و ذلك لم يكن يعيش اليقين و ث ق ة ب ا ل ل ه لكن هل يقين و ث ق ة بالله ل ت ر ب ي ل ا إذن أسو أ ا ل م ر اليقين قال النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ى أ و ل هذه ا ل أ م ة بالزهد واليقين ويهلك آ خ ر ه ا بالبخل و ا ل أ م ل أ م ل الى عمل والحديث في صحيح الجار قال النبي عليه السلام صلاح أ و ل هذه ا ل أ م ة بالزهد واليقين بمعنى إذا أرد الصلاح أرد لا بد من الزدلكين إلا و صلاح م بما ل بهش اول هذه الامه أ م ة بالزوض قال ل ي ا ل ل بماذا ص ل ح أول ه ه ل أ م ة بالزدلكين و ي الحديث كما قلت في صحيح جامع و ل أ ن الله وحده و عالم الغيب فلا ندري متى النصر ولا نعلم أ ي ن الخير ولكن الذي نعلمه أ ن أ م ت ن ا أ م ة الخير ب إ ذ ن الله يرجى لها النصر من الله ولو بعد حين ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ذلك بقوله مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أولها خير أم جامع لا أولها كذلك ولندري هل على أي يدرى خير في صحيح يد يد جيد آخرها ونحن يكشف الله ا ل غ م ه ويرفع ش أ ن هذه ا ل أ م ة ولكن الذي ندريه أ ن س ن ة الله في الكون كما أ خ ب ر النبي على الاسلام لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ا س ت ع م ل فيه بطاعتي الى يوم ا ل ق ي ا م ة ولقد ا ح صحيح د ي في ث الجامع و جاءت بشائر كثيره ة الواردة الواردة الحديث الوارد في ذكر البشائر أكثر من الأحديث في الأخبار التي ا تحصل ل في في في أكثر ذكر آخر من ز فنات نحن ولقد ك الأحاديث ولا أحاديث نكسر من أحاديث البشائر ولقد جاءت بشائر ك ث ي ر ة في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدد ا ل أ م ل وتثبت اليقين منها وعد الله ب أ ن يبلغ ملك ا ل أ م ة المشارق والمغارب وما زالت هناك بقاع لم تقع تحت ملك المسلمين ولا بد أ ن يفتحها ا ل إ س ل ا م كما في الحديث ا ب ص ح ي ل مسلم إ ِ ن َّ الله ََّ زوالي َََِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ف َ ر َ أ َ ي ْ ت ُ مشارقها ََََِ ومغاربها َََََِ و َ إ ِ ن َّ أ ُ م َّ ت ِ ي سيبلغ ََُُْ ملكها ََُْ أَوْ ملكها ما ُُ ل ْ ك ه َ مَا زوي َُِّ لي منها َِْ اي ما ظهر م العلماء ظهر ا اختلفوا في, في معنى قوله عليه السلام إ إ ِ ن َّ الله ََّ زوالي َََِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ فقال العلماء بعضهم بعض العلماء أن الله تعالى أعطى لنبيه قوة في ا ل أ م ر ر أ ى ا ل أ ر ض ر أ ى ما في ا ل أ ر ض هذا قول بعضهم قال صغر الله له أ م ر ا ل أ ر ض ف ر أ ى على قولين لاهل ا ل ع ف إ ذ ا عرفنا أ ن ا ل أ ص ل في ا ل إ س ل ا م العلو والسياد والتمكين فلا نياس س ت ن من ضعف المسلمين حينا من الدهر ح ي ن ا م ن ا ل ه ر لأن ل ا ع ا ق ب ة لمن فقد قال النبي عليه الصلاه ة الإسلام يعلو ولا يعلو يعلم ذ ا هذا نص من فادك والسلام ن ص د و ق عليه صحيح الجامعة الحديث يعلو ولا يعلى وقد أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستمرار ز ي ا د ة ا ل إ س ل ا م فقال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الاسلام يزيد وينقص الشرك واهله حتى تسير المراتان لا تخشيان الا جورا والذي نفسي بيده لا تذهب الايام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم و الحديث في صحيح جامع ف ا ل أ م ل باق و امتداد سلطان المسلمين مستمر ب إ ذ ن الله وقد بشر النبي ع يعرف ببشريه تذيب كل ياس وتدفع كل قنوط وتثبت كل صاحب محنه وتريح قلب كل فاقد ل ل أ م ل ب أ ب ن ا ء هذا الدين حين لا يجد ب ص ي ص أ م ل ن ل م ع له حيث قال قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بشر هذه ا ل أ م ة بالسماء الرفعة والرفعه د ي ن و ا ل والنصر والتمكين في ا ل أ ر ض والحديث كذلك في صحيح الجامع ن يعني يعني الناس منه د الواحد الله جل وعلا غير مقياس البشر يعني لو مثلا التغيير حال الناس بأي مقياس لو فكر المرأة والواحد بمقياسه جل لو يحصل ويصلح لو تصور أو غير كيف بأي فكر لما وفق إ ل ا إ ذ ا وفقه الله تبارك وتعالى الى المقياس الشرعي مقيه الله تبارك وتعالى قلت والمقياس عند الله غير مقيه البشر إ ن الله يجعل من الضعف قوه ل في قوله صلى الله عليه وسلم و ا ل ح د ي د في صحيح سنن النساء صححه رحمه الشيء الله قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا ينصر الله هذه ا ل أ م ة بضعيفها ذاك الضعيف الذي تحقر انت ربما يرفع يديه إ ل ى السماء فيكون هو س م ا ء والنصر يدعو الله جل وعلا ضعيف يرد على ا ل أ ب و ا ب لا, إليه، لا ينظر اليه إ لكن إ ذ ا دعا يستجيب الله ق ا له النبي ل ي ع انما ل ل ص ا ة إ ينصر الله هذه ا ل أ م ة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم, وإخلاصهم, بدعوتهم وصلاتهم و... واخلاصهم ان ذلك المسلم المسوق ب ا ل أ غ ل ا ل ا ل م ح ب و س في ا ل أ ق ب ي ة الملاحق في كل مكان الفاقد بالسلاح الفقير المعدم بدعوته وصلاته و إ خ ل ا ص ما عندك شيئا لكن عندك الدعاء عندك الصلاه ة عندك الإخلاق و إلى الاخلاص ي ب ل إلى الدين, إلى الدين إذا وصلاته ر ج و بدعوته و ع إذا إ ه الله هذه ينصر التي تمثلت فيه صور رغم أشاره الأمة الضعف وكما كل تمثلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أ ش ع ة مدفوع بالابواب لو أ ق س م على الله لابره أ لا واقسم أقسم على ل ل ه أبره أنك ما يعجز ت على الله لا, أقسم على الله لا أقسم ولا يحدث لكن لو افترضنا أ ن ه يقسم لا لابره لا لا الله تبارك وتعالى قد نرى ا ل ق و ة اليوم بيد أ ع د ا ئ ن ا والغلبه لهم علينا ولكن لا ننسى أ ن الله جل وعلا هو المتصرف بهذا الكون وعينه لا تغفل عن عباده المؤمنين ولن يرضى لهم دوام ا ل ذ ل ة واستمرار القهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع قال عليه السلام الميزان بيد الرحمن يرفع أ ق و ا م ا و ي ض ع آ خ ر ي ن الامر أ بيد الله ولا بد أ ن يرفعنا بعد أ ن وضعنا إ ذ اذا رأى صدق السعي لمرضان منا السعي صدق ه هو ا ل ش راى إن تنصر ل ل جل وعلا بالرجوع ل ه ينصرك تنصر ربنا بماذا إ دينه والانتكاد ل أ منا ب بعد د أن أن رأى يرفعنا وضعنا منا إذا صدق السعي لمرضاه وفي كل قر يعيد الله اليقين إ ل ى نفوس ا ل أ م ة ب أ ن يجعل فيها ص ب ا ق ي ن في الخير لا يبالون بالمحن يتأسى الناس بهم كما ف يجعل الحديث سابقون كل صحيح في قر من أمة ا كما م ي ج في ا ل أ م ة من يصحح لها المفاهيم ويثير بها على ا ل ج ا د ة ويقودها إ ل ى ا ل ه د ا ي ة ويجدد لها أ م ر دينها وقد فقال بشر بذلك النبي عليه الصلاة الله إن يبعث لهذه الامه على راس كل مائه سنه من يجدد لها بنا اي يحيي ما كان عليه النبي يعني ل ما كان عليه الصحابه فاما ان ياتي الفرج على ايدي الصادقين و إ م ا على ايدي المجددين ولكن الكرب لا يدوم فالفرج بعد إيش؟ بعد الشده وليعلم ان جميع اعداء الاسلام واقعون في دائره تهديد الله لهم بالحرب ومن كان الله حربا عليه فلا خوف منه ولا امل باستمرار سلطانه علينا كما جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد ا ذ ن ا ه لكن ينبغي ان نكون اولياءه هنا المحكم نعم من اذى لي وليا فقد اذنوه لكن اين نحن من تقوى الله؟, الله جل وعلا إ ذ ن فلنتواصى بالصبر على البلاء والثبات اذا وقع القضاء ولنكن و بشير خير ولا نكونن نذير شر و ل ن ك و ل للمتشائمين بعد طول انتظار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حينما اشتكوا من كثره البلاء وشدته قال والله ليتمن الله هذا الامر ثم قالوا في, آخره في اخر كلام ولكنكم تستعجلون إ ن ا ل ث ق ة التي يريدها الرب سبحانه وتعالى من ب ا هي ا ل ث ق ة التي تحققت في أ م موسى عمليه حين قال عنها ف إ ذ ا خفت عليه ف أ ل ق ي ه في اليم ولا تخافي ولا تحزن تصور يعني ف ل د ة الكبد ت أ خ ذ ولدك وترميه في البحر ب أ م و ا ج ه و أ م و ا ج ه تستطيع ذلك لكن هذا أ م ر الرب جل وعلا ا ل ق ت ب ل أ ن ه أ م ر الله ما الذي دفعها إ ل ى أ ن تلقي ا ل ث ق ة واليقين هذا الذي نحتاجه ضعف ث ق ة ن ا في الله جل وعلا ف أ خ ذ ن ا طريقا غير الطريق الذي أ م ر ن ا أ ن نسير عليه فحصل ما حصل لو وجعنا وسرنا على الطريق الذي بينه لنا سبحانه وتعالى و بينه لنا النبي عليه الصلاه ل س ل ا م لحصل ما حصل و إ ن ظهر كيف تتصور أ ن ت بالدعاء يحصل ما يحصل و ب ا ل ص ل ا ة و ب ا ل إ خ ل ا ص لكن نستهين بالامور لعدم ث ق ة ن ا بالله وفي الله الثقة ل جمعه إذن ت ي يريدها ر ب س ب ح ا ن ه وتعالى من عبادة هي الثقة التي تحققت في أم م عباده الثقة هي التي في تحققت وفي س ى عمل حين قال عنها قال إ ذ ا خفت ع ل ه فألقيه في الله ي م و ا تخاف ولا تحزن و ك ذ ا أ ل ق ت ه في اليم وعلا ل ولم م م تخف ولم تحزن مع أن ا ي خطير م وعلى ل ل الرضيع عادة وكتب الله له النجاة ط ف عادة وكتب وقد ت ل ى فرعون الطفل الرضيع ولم يغف من كفالته في قصره لأن الطفل الرضيع لا يخيف الرضيع قصره الرضيع ع ولم من لأن لا رباه ا من ا فكان هلاك فرعون على يديه وهذا التجرع جائب الله كان هذا الطفل صلاة وسلام فرعون نبيه يديه هو عليه على وعلى موسى وقد قدر حدث النبي عليه الصلاه ة والسلام حدث النبي ل حدث ي ع الصلاة والسلام عن ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف من الناس لا خير فيه ثلاث فقال ثلاثة لا تسأل、عنهم. الحديد الجامع عنهم صحيح في ذكر منه ورجل في شك من أمر امر ل ل ه في شك ن أ م الله والقنوط من رحمه ة ا ل ل ورجل والقنوط أمر رحمة الله في شك من أمر الله. من رحمة الله ولذلك فان الامه التي نخرها الشك ونهاها القنوط لا يرجى خيرها ما لم تستعد الثقه واليقين بنصر رب العالمين وبهما بد أنه الله سبحانه رأينا لا اليقين ولا الثقة سبار نخفل من قضية في من قضية الثقة في بد و ي ل ق و ل ي ق ي ن في نصره ل ل إ ي م ا ن للمتقين لكن قد ينظر الناظر ويرى تكالب ا ل أ ع د ا ء عليه ويرى أ ن أ ه ل الباطل ينتصرون فعندما يضعف في ينعدل وتنعدل النواعي ينظر الناظر إلى هذا قد أو قد ينعدل اليقين فينبغى أن نعلم قد قد الأمو هذا ويراه الله هذا النصر إلى أو ثقة حقيقة إ اذ طبيعته هل هو نصر دائم لا شك انه ليس بنصر دائم فينبغي ان نعلم أنه انه نصر عارض ا كما يقول ابن القيم رحمه الله ابتلاء والاختبار وقد هذا الإمام ابن القيم رحمه من يقول بيّن في وقد المبقعين يومي أجل الله تعالى في كتاب إعلام في الثاني قال عليه رحمه رحمة إعلام صحام وهو يتكلم عن ع ا ق ب ة ا ل إ خ ل ا ص ويشرح خطبه وكلام عمر بن الخطاب عنه عنه قال ل فصل ع ا ق ب ة ا ل إ خ ل ا ص لله قال قوله أ ي عمر رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله هذا كلام كلامي مقطع من رضي الله عنه. قال ابن القيم قال هذا شقيق كلام ا ل ن ب و ة وهو جدير ب أ ن يخرج من م ش ك ا ت ا ل م ح د ة الملهم وهاتان الكلمتان من كنوز العلم ومن, أح ومن أحسن احسن ل إ ن منهما نفع من ف ا ق غيره أي أ الانفاق س ت خ ر ا ا ج ض ر من أحسن ن ا ل إ منهما نفع غيره وانتفع غاية الانتفاع فاما أ م ا ل ل ك ة ل ل أ أي و ى نيته في فمن خلصت الكلمه ح ق ولو على نفسه ف ا ا ه ل ه ا ب ي ن وبينه الاولى ك ل م ل أ فهي منبع الخير و أ ص ل ه والثانيه ة التي قال ي ف ا عمر ومن تزين بما ليس فيه شانه الله قال وتصلب العزبة إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه أ ي م ع ي ش ا ل ت أ ي ي د و ا ل ن ص ر و ا ل ح ب ف إ ن ه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون و ر أ س التقوى و ا ل إ ح س ا ن خ ل و ص ا ل ن ي ة لله في إ ق ا م ة الحق والله سبحانه لا غالب له فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أ و يناله بسوء ف إ ن كان الله مع العبد فمن يخاف و إ ن لم يكن معه فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعده فاذا إ ذ قام العبد ف إ قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه اولا إ ن الله لا يغير ما بكم ل ا حتى يغيروا بكم لا بد أ ن تغير غيرك لكن لا بد أ ن تغير نفسك أ و ل ا قال ابن القيم رحمه الله ف إ ذ ا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أ و ل اولا ط أن أمر ق ل العبد قام وكان ع ل أولا ى نفسه و قيامه بالله أ ن يعتقد أ ن الموفق هو الله ولله لا بد من ا ل إ خ ل ا ص لن يقم له شيء اي لا يغالبه أ ح د لو قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أ و ل وكان قيامه بالله لا ولله لن يقم له شيء ولو كادته السماوات و ا ل أ ر ض والجبال لكفاه الله مؤنتها لكن لا بد من هذه الشروط التي بكت وجعل له فرجا ومخرجا و إ ن م ا يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه ا ل أ م و ر ل الثلاثه ة إيش يابه؟ ا ق فإذا قام قال فاذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه ه قيامه أولا وكان ل ل ولله لم يقم له شيء ولو كادته السماوات و ا ل أ ر ض والجبال لكفاه الله مغنتها وجعله ف ر ج و م خ ر ج و إ ن م ا يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة أ و في اثنين م ن ه او أ في واحد فمن كان قيامه في باطل لا ينصر, قال فمن كان قيامه في باطل لم ينصر وان إ نصر نصرا عارضا فلا عاقبه له وهو مذموم مخذول, مخذول وان قام في حق لكن لم يكن فيه لله وقاتل إ ن م ا ط ا لتكون ب المحمدة ا ل و ر والجزاء كلمه الله هي العليا لتكون لا لمن كان قيامه لنفسه ولهواه فانه ليس من المتقين ولا من المحسنين وان نصرف بحسب ما معه من الحق فان إ ن ل ل لا ه ي ص ر إلا الحق وإذا الحق كان ت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما ا لأهل ل معهم فبحسب من صاحبه ب ر و ل ص منصور ص ب أبدا ر فإن كان ا محقا كان منصورا له ا ل ع ا ق ب ة و إ ن كان م م ط ل ا لم يكن له ع ا ق ب ة واذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله م س ت ع ي ن به متوكلا عليه مفوضا اليه بريئا من الحول و ا ل ق و ة إ ل ا به فله من الخدلان وضعف ا ل ن ص ر ة بحسب ما قام به من ذلك و ن ك ت ة ا ل م س أ ل ة أ ن تجريد التوحيدين في أ م ر الله لا يقوم ل ب شيء من البته وصاحبه مؤيد ا ل منصور ولو توالت عليه زمر الاعداء اذا هذا؟, هذا التنبيه ا ل أ و ل من نصر من أ ه ل الباطل ومن أ ع د ا ء فان نصره ايش التنبيه الثاني و ا ل أ خ ي ر أ ن هذا التمكين و هذه ا ل ن ص ر ة ينبغي أ ن تعلم أ ن ه يسبقها البلاء ماذا إذن أ ن ه سيمكن له دون أ ذ ى نعم قد يخف و س ي أ ت ي تفصيل في هذا المثال لكن لا بد من البلاء وإن قد. ذكر إمام قد القيم ذكر رحمه رجل رحمه الله في فائد سأل سأل الشافعي الله سأل في لكي تعلموا ان العلماء لإما كذلك كانوا تكلمون في دقائق المسائل المنهجيه ص ا ر رجل ا ل ش ا ف ع رحمه فقالوا يا أبي ايهما أ ي أ ف ض ل للرجل ان يمكن أو يبتلى. قالوا أفضل له يبتلى بلا تمكين او ل الشافر رحمه الله لا يمكن حتى يبتلى لا يمكن حتى يدل ثم قاله ل فان الله ابتلى نوحا وابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه اجمعين فلما صبروا مكانهم فلا يظن احد ان يخلص من ا ل آ ل ا م البتكه إذن هذا التمكين لا بد أ ن يسبقه بلا قل او اكثر ا ل ق ا ع د ة الخامسه ي رقين والثقه بنصر الله ل أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ك ل ت بهذا وقول قولي هذا واستغفر الله ل م ا ل ل ه ع ك م